أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من وما تحمل من أنت. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه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 ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئر جئت إلى ربي إن لي عنده للحسن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 به من أضل من من هو في شقاط بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَلَكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمْ ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبرك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِيْبٌ فَلِذَلِكَ فَدُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابِهِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ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 تَرَ الضَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن رزقناهم يوفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنَ الطَّرْفِ مُخْفِينَ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حَفِيظًا إن عليك إلا البلار وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 يُؤْمِنُ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ بِالنَّذِيرِ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّ وَجَدْنَا إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ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 هم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهُم يقسمون رحمة ربك نحن قصمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 جَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وما يعيش عن ذكر الرحمن لقيض له شيطان فهوله قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشي قين القرين